<تصفيق> نحن نحن نحن نحن نحن نستعينه ونستهديه ونسترضيه ونستغفره ونتوب ونعوذ بالله تعالى من سنور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله تعالى فهو المرتد ومن يؤمن فلن تجن له وليا مرشدا لا إله إلا الله وحده لا شريكا له الحمد كله وإليه يرجع الأمر كلهم هو رب طيبين وقال كل خلق ألمعين ورادتهم فما مستاذة في الأرض إلا على الله رسها يعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين غاطل الزنب وغاطل الزوب شديد العقاب بالضوء لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ جفاله وأزد أمانه ونصح الأمة وكشف الله به الظلمة وأضاء به الظلمة وجاهد الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أي حتى أتاه الموت فصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أبمعين ومن اتبعهم بإحسانه إلى يوم الدين واجعلنا بهم يا رب العالمين يا أيها الذين آمنوا استقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأن تنسمون يا أيها الناس استقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تفاءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّ أَلَدْ إِنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَبِيدًا يُصْبِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ زِلُومَكُمْ وَمَنْ يُصِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاتَ شَوْدًا عَظِيمًا ثم أما بعد عباد الله أينما نتى في هذه الظروف التي تمر بها بلادنا الإسلامية بصفة عامة وبلادنا بشكل خاص نعلم جميعا أنه لا مفر لنا. إلا بالرجوع الصيب الجميل إلى كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم واعلموا أن الله عز وجل قضمن علينا والسلام بأن جعلنا قلب الأمة الإسلامية، فالله بنا جاهله، لما خرجت في هذه الفترة من بلادنا، ورأيت احتفال الأمة. المصريين ورأيتهم كيف ينظرون الى المصري بهذا الفخر والاعتباد وكيف ينظرون الينا على اندى الامل الذي سيخلصهم من كل مشاكلهم تم المسؤولية العظيمة المنقع على عرفتنا ونحن لا ندري والله لا إله إلا هو كنت أرى رجالا لا يتكلمون العربية فينظرون إلي ويقولون مصر فأقول نعم فيصافحونني ويحفظونني ومنهم من يسعى لتقبيل يدي ما لشيء إلا لأمني مصري فقلت ألي هذا الحد يترقب العالم من حولنا ماذا سنبعد الله لا يليق بنا ونحن في هذا الحجم من المسؤولية ان نتشاغل باسافل الامور وان نستمسك بالفرعيات ونقع في خلافات ونطلق اصل القضية واصل الحم اصل قضيتنا التي يجب ان نعيش لها هو ان نعبد الله عز وجل في الارض كما يريد وان نعبد الناس لله عز وجل هذه هي القضية التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم وحملها أصحابه من بعده فكانوا يقولون للأمراء والملوك إننا أقوام ابتعتنا الله عز وجل لنخرج الناس من عبادة الناس لعبادة الله الواحد رب الناس إذا حققنا العبودية في الأرض في أنفسنا لله عز وجل وتبرأنا من كل عقيدة تخالف عقيدة الإسلام وما ولينا إلا بالله. وما كان عداؤنا إلا في الله وما كان هدفنا إلا إرضاء الله عز وجل وتعبيد الناس لرب الناس سنة في الدنيا والآخرة ولجعلنا الله عز وجل خلاصا للمستضعفين في الأرض الذين يشكون الظلم والذل والمهانة لنا عباد الله رأيت أنه من المناسب جدان النار تفكرون بكتاب الله عز وجل فما وجدته الأمة أحول في هذه الأيام من التعرف والتعلم لآيات الله عز وجل من سورة النور هذه السورة التي اقتصها الله عز وجل بخصائص عظيمة والتي كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بشكل خاص، وكان الرجال يحملونها من النبي صلى الله عليه وسلم فيذهبون إلى النساء فيعلمونها لهم في البيوت. هذه الصورة ما وجدنا في هذه الأيام لتذاكرها وتعلمها. وتعجلوا ما فيها وإن في هذه اللحظات سأتناولها بناسبة بطيطة ثم إن شاء الله يكون لنا لقاءات فيها نسأل الله عز وجل أن يرطف القلوب بكتابه الكريم نجد بداية هذه الصورة وهي طورة مدنية نزلت في المدينة اقتصادوا عز وجل الاتدان باسمها فسماها طورة النور والنور هو ذاك الشعاع اللطيف الذي ينبعث بغير حرارة فاذا انبعث بحرارة كانت مهم ضل فالفارق بين النور والضياء ان النور ينبعث بغير حرارة اما الضياء فهو ينبعث بحرارة لذلك قال الله عز وجل عن الشمس ضياء لأن نورها ينبعث بحرارة وشدة وسمى القمر نورا لأن نوره يخرج بغير حرارة ولا شدة وسمى الله عز وجل التوراة بالضياء لأن فيها هدى وفيها أغلال وملضة على بني إسرائيل بما قدمت أيديهم فتم الله عز وجل الثورات بالصياء وتم الله عز وجل القرآن بالنور لأنه ينبع بهداية ورشد دون حرارة ولا شدة وما جعل الله عز وجل علينا في هذا الدين من حرش ولله الحمد والمنات فتم الله عز وجل هذه الصورة المباركة بصورة النور والقرآن كله نور فلماذا اختص الله عز وجل هذه الصورة بالذات فتمناها النور هذه الآيات التي احتوثها سورة النور آيات تتعامل مع أهم غريبة إنسانية الغريبة الجنسية فيوجه الله عز وجل في توجيه يناسب صدرة الإنسان التي قطرها الله عز وجل عليها بلا غلو، فيقال زرد ورهبانية ولا إفراط وإلحية وإنما ضبطها الله عز وجل ضبط الحكيم العليم وما ان هذه الصورة قد تضمنت مجموعة عظيمة من الاداب والاحكام التي لو تمسك بها المسلمون لجعلت حياتهم نورا ولجعلت المجتمع المسلم مجتمع نوراني يبث الهدى والرشاة العالم اجمع ثم تضمنت هذه الصورة براءة الصديقة بنت الصديق بعد ان قال المنافقون فيها شهرا كاملا فطارت المدينة فخفضت في ظلمة الشك والريبة فجاءت آيات من هذه الصورة تزيل هذه الظلمة وتنزع من كل قلب مؤمن الريبة والشك وتبرع عائشة من فوق سبع سماوات ثم تضع هذه الصورة المباركة آداب تحمي أعراض المسلمين وتحفظ عليهم شرفهم. وقسصيتهم. فيعلمنا الله عز وجل فيها غض البصر. ويعلمنا فيها كيف نحفظ نساءنا. ونحجبهن. ويعلمنا الله عز وجل فيها أدب ليس له نظير في أي قانون وضعين أو نظام البشرين ألا وهو أدب الاستئبان كيف يتأذن بعضنا على بعض كيف يتأذن بعضنا مع بعض في الزيارات بل ويعلمنا الله عز وجل كيف يستأهل أفراد البيت الواحد بعضهم على بعض؟ أ هناك نظام أعظم وأعلى من هذا النظام؟ أ هناك تشريع أجل؟ من تشريع وقت الأرض والسماوات والله لا إله إلا هو لو أننا استنسكنا بهذه الآيات لنطرم الله عز وجل ولجعل السيادة لنا فإن الله عز وجل لا يحابه أحد ولا يجابه أحد وما نحن إلا عبيد له فإن عبدنا وأطعنا جعل الله عز وجل السياج لنا والعاقبة للمتقين ثم يبدأ الله عز وجل آيات هذه السورة بداية ليس لها مظير في سور القرآن الكريم فيبدأ الله عز وجل لهذه السورة المباركة فيقول سبحانه وتعالى سورة انذلناها وفرطناها. هكذا القرآن كله مئة وأربعة عشر سورة مئة واربعة عشر سورة كلها منزلاً من الله، كلها مفروضة وواجب العمل بها، ولمختص الله عز وجل سورة من سور القرآن بهذه البداية، ولا بمثلها، إنما جعل في سورة النور تلك البداية، فقال سبحانه وتعالى سورة. أنذلناها وفرصناها ويقول المفسرون في كلمة سورة على الراجح من أطوالهم أنها ما أقول من كلمة سور والسور هو ما أحاط بالشيء المتشابه العناصر فمثلا مدرسة يضم مجموعة من الفصول تقام فيه العملية التعليمية يحط صور ليحدد هذه المجموعة باسم واحد فيتسمى مدرسة. فإذا كانت هذه الحجرات هي لعلاج المرضى فأحيط الصور سميت مستشفى وهكذا. فإن الصور هو ما أحاطت بالعناصر المتشابهة فيميزها عن غيرها فقال الصورة هي ما أحاطت بمجموعة من الآيات المتشابهة العناصر المتارفة الموضوع فأحيطت بها فميزتها عن غيرها من الصور والآيات ووضع الآيات والصور في القرآن التوقيصي أي مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم نجد هذا فيه ولا عمل بشري فالصور الصور في القرآن على هذا النطق والترتيب تعلمها النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأصحابه للتابعين إلى يومنا هذا فيقول الحق سبحانه وتعالى سورة أنزلناها فميل الله عز وجل سورة النور بهذه القصية أنها سورة نزلها الله عز وجل وفرضناها اي اوجبنا العمل بما فيها وفي القراءة الاخرى وفرضناها اي بينا احكامها وفصلنا اياتها سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون ما أحولنا في هذه الأيام لتعلم آيات سورة النور وتعليمها بالناس والعمل بما فيها فإن الخلاص كل الخلاص في كتاب الله وفي سمة النبي صلى الله عليه وسلم أسأل المولى سبحانه وتعالى أن من لكتن ما ظهر منها ووطن واذي اطلبنا واصينا اليه اقول هذا القول ان تاسى الله ولكم ادعو الله عبد وجل والصلاة والسلام على أسرع المسلم محمد بن عبد الله صادق الواعي بالأمين وأشهد أن لا إله إذا الله أحده لا شريح له وأشهد أن محمد أحده هو رسوله. ثم أما بعد لا يمكن أبدا أن تنفصل على الحياة العامة ولا يمكن أبدا أن يكون أهل المسجد لا يتناقشون ولا يتحدثون فيما يحدث من حولهم ولقد هاننا يا جميع ما يظهر لنا من آمن لآخر من احداث فتنة اما بين المسلمين والنصارى في مصر من ناحية او بين المسلمين بعضهم ورعفهم فاعلموا انه كما ينظر العالم المسلم والمستضعفين في الأرض إلى مصر على أنها هي الخلاص. يظهر كذلك أعداء الإسلام والمتجذرين في الأرض إلى مصر على أنها هي الذي ستهذ عروشهم وكما قال أظهر موسى. وقومه ليفسدوا في الارض ان اهل الطاطل والطلال ينظرون الى مصر على انها هي العدو الاول الذي سيدمر عروشهم والذي سيزيل انظمتهم فإياكم أن تظنوا أن أعداء الإسلام يريدون لنا الحرية والعزة والكرامة ما يريدون لنا إلا الذل والمهانة وما يريدون لنا إلا حاكم لواليه ويعادينا إلا حاكما ياخذ سلام عليهم حربا علينا كما كانوا وإنهم لا يدبرون ويمكرون بنا ليلا نهار فإن غفلنا عن ذلك فلان ولمن إلا البزنس إذا تغافلنا أن أعداء الإسلام يريدون القصبنا، وأُذن أن ننشغل بمباريات الكرة، وننسى قضيتنا، ونرجع نعيش ثاني في السلبية القديمة، وما ليس دعوة، وعين رفض نعيال، وامشي من حزب، لو عدنا لذلك. فاعلموا أن فيه الزواد وأننا على وشك وقوع سنة ربانية علينا وهي يتلت التبديل والإداد يذهب بنا ربنا ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله العزيز المؤامرة تحات بنا من ناحيتين النحية الأولى وهي الأخطأ الوقيع بين المسلمين بعضهم وبعض بإشعال الفتن في المسميات كلنا سمعنا عن دعوة عجيبة تسمى الثلاثية كل حاجة الواتفة التي السلفيين عملوا السلفيين قالوا السلفيين بيخصطوا الثلاثين عايزين يعملوا النظام القديم كان دايما يقول الجماعة المحظورة ما عادتش تنفع كلمة الجماعة المحظورة في الظروف الحالية فجابوا لنا مصطلح جديد بيسموه الثلاثية ما هي الثلاثية؟ الثلاثية ببساطة شديدة هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وما كانوا عليه. بالمصطلح الدارج فهم الكتاب والسنة أو العمل بالكتاب الكتاب والسنة بفهم ثلاثة أمة من الصحابة والتابعين. طيب يا بمسلم يتبرأ من هذا على هذا الفهم كلنا ثلاثية كل أهل السنة والجماعة ثلاثية والثلاثية إن كانت مصطلح فهو يستعمل ضد الفرق خارج أهل السنة والجماعة خاصة فيما يخص العقيدة فيقول هذا معتمل وهذا ثلاث هذا أشعري وهذا ثلفي هذا خوارجي وهذا ثلفي هذا شيعي وهذا ثلفي لا ايه مصطلح الثلفي عندنا مفيش يعني هم الاخوان المسلمين مش ثلفي ولا مبتلعة لا ثلفي اي جناح او اي تنظيم او اي عمل وفق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهما السلف يريدون ان يشعلوا وقيعة بين المسلمين فاهم انت ايه اخوات المسلمين اه دول كويسين ودول مؤهلين ان هما يكذبوا ويقولوا لكن خلي بالكم للثلاثين طب هم اللي هنسميه ايه علشان يحصل ايه يحصل انتماءات لغير القضية الدولسيه كتاب الله عز وجل صلى الله عليه فيقوم يحصل تحصل فرق وطوائف بين المسلمين بعضهم ببعض فريق بص بالله مسلم عشان ده بيقال عليه سنة يهودا وبيقال عليه اخوان او بيقال عليه تبليغ او بيقال عليه الجماعة او بيقال عليه اي شيء دي مؤامرة بتحاج وخلطها واضحة وبينة المؤامرة الثانية يجي نقول كل شوية احداث وحوادث فتنة طائفية بين المسلمين والتصارى واحد يقول اوه لو كان الدولة موجود ما كانش حصل الكلام كلمة الحق في هذا اننا لا نوادي الا في الله ولا نعادي الا في الله ونتبرق براءة ملة ابراهيم من كل ملة تخالف دين الإسلام وملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشرفين ونشهد أن الله واحد أحد فرض صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له صفوا أحد عقيدة لا نوال فيها ولا نهاده ومن خالف هذا فقد كفر بالله وبرسوله وقال علمتنا هذه العقيدة ان لا على احد ولا نقبلها من احد بالاجبار وعلمتنا هذه العقيدة ان نحمي غيرنا وان يعيشوا في كنفنا في حمايتنا لا يؤذون ولا يؤذون لا يظلمون ولا يظلمون لهم العهد والأمان وعلينا حمايتهم يأسهم هذا هو النفاق وهذا هو العهد الذي أخذه أثلاثنا على أهل الكتاب وأعطوه لهم وكما ذكرت كثيرا الإسلام لا حكومة ولا أمزولة ولا جيش إنما هو الإسلام هو الضمان الوحيد لإحمال كل أفراد المجتمع الإسلام هو المظلة التي تحمي المسلمين وغيرهم وأعيدها لما قالوا في مذكراتهم وفي تأرخهم للكنيسة القبضية وهذا الكلام الثامن في مؤرخات الكنيسة لقد تأثرت الكنيسة المصرية بالحاكم المسلم فكلما كان الحاكم المسلم قوي كلما تمتعت الكنيسة بمزيد من الحرية وكلما كان الحاكم المسلم ضعيف كلما قلّت حريتها وأخذ من حقوقها. وأعيد كلام كريستيان بولس المشرق الألماني التي قالت بالحرف الواحد لقد علمونا في جامعات اليهود في الغرب أن الكنيسة الشرقية تعرضت للهجوم بالبرد من قبل المسلمين قوى عليها. فلما درسنا الواقع وجدنا أن الكنيسة المص المصربية بشكل خاص استطاعت أن تحافظ على شخصيتها ومذهبها المتميز بفضل حماية المسلمين لها وعدم تدخلهم في شؤونها، في حين أن الكنيسة الغربية لم تستطع أن تحافظ على استقلالها بسبب تدخل الإمبراطوريات الغربية في شؤون الكنيسة. ومنعها للحرية هذا الكلام أخجره كثيرا وأعيده كثيرا ليعلم الجميع أن الإسلام الذي يقرب ولن يسول إلا بالحكمة والموئلة الحكمة وأن القتل والزمار والتحريق ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه ولم يكن أبداً وسيلة من وسائل نصرة الإسلام كان أراد أن ينصر الإسلام فليعمل على نشره ونشر ما من الأخلاق والأداء نتأل المولى سبحانه وتعالى أن جلت بلادنا من الفتن والمؤامرات. الله تحفظنا في ديارنا اللهم أمننا في بلادنا اللهم اجعل بلادنا قادة ثبوت العالم الخير اللهم قذنا واصينا إليه اللهم أهدنا فيمن من وعافنا فيمن في وتولنا فيمن من سوديه. اللهم أهد نفوسنا تقواها وزكيها أنت من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تعاملن بما نحن أهله وعاملن بما أنت أهله أنت أهل الثقى وأهل المغفرة اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ذنب ومذلة وخطية وعار برحمتك نستغيث أغثنا يا مغيث أغذنا يا مغيث أغذنا يا مغيث اللهم <سؤال> دبر لنا أمرنا فإنا لا نحسن التدبير اللهم دبر لنا أمرنا فإن لا نحسن التدبير اللهم دبر لنا أمرنا فإن لا نحسن التدبير اللهم اهجنا للحق اللهم اهجنا للحق اللهم اهجنا للحق اللهم ول علينا الصالحين اللهم ول علينا الصالحين اللهم ول علينا الصالحين اللهم سنعنا بتحكيم شريعه ديننا اللهم سنعنا بتاكيد شريعه ديننا اللهم سنعنا بتاكيد شريعه ديننا اللهم من الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النار اللهم اذا نسألك شرفه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اقول هذا القول استغفر الله ولكم سبحان الله والحمد لله اشهد